موقع الوقت الراهن للتسجيلات الاسلاميه يقدم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الماووده سئلت باي ذنب قتلت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 ما شاء الله رب العالمين